كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل فللإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم كلا بل تحبون العاجله وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره كلا تلاغت التراقي وقيل من راقا وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن